موقع رياض القرآن يقدم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبدبين بين ذلك لا إله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 أ تريدون أن تجعلوا لله عليكم سخانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، واعتصموا بالله وأخنص دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين. وسوف يأت الله المؤمنين أجرًا عظيمًا، وسوف يأت الله المؤمنين أجرًا عظيمًا. ما يفعل الله بعذابكم إيشكرتم وعملتم، وكان الله شاكراً عظيمًا.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 رفعنا عن ذلك وآتينا موسى سطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخروا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعذو في السبت وأخذنا منهم ميثاقا ونيضا فبما نقضهم ثاقفهم كفرهم بآيات الله وقتلهم وقتلهم الأم بآب غير حقه وقولهم وقولهم قلوبنا غulf بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلة وبكفرهم وقولهم وقعون على مريم بهتانا عظيما وقولهم اننا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم وان الذين اختتنوا فيهن في شك منه ما لهم من علم إلا